ربك ب ل ل ا م ر ص ا د ف أ م ا ا ل إ ن س ا ن إذا م ب ت ل ا ه ربه فأكرمه ونعمه ف ي ق و ل فأكرمه و ن ع م ه ف ي ق و ل ربي ا س ل ا م ي ه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 موسوعه النابلسي ذ ك ر ى يقول ي ا للعلوم الاسلاميه يعذب عذابه أحد اسماء الله الحسنى